عذب التوسل بالعرش والكرسي والملائكة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اعطنا بحرمة العرش أريش العرش يا ذا العرش العظيم أجل سناب بحرمة الكرسي على كرسي كرملك يا ذا الكرم العليم، اللهم احفظنا بحرمة اللوحي المحفوظ من شوم الشقامة يا حفيظ وأجر علينا بحرمة القلم. قال ما قدرتك بالسعادة يا من منه حفيظ اللهم أعطنا بحرمة الجنان جناناً وبالرضوان رضواناً وبحرمة حور العين حوراً وبحرمة الملدان ميلدانا اللهم اعتقنا بحرمة نار فعاد العارفين من النار يا ذا العز وخلصنا فخلصنا المخلصين من سطمة مالك يا مالك الملك والملكوت اللهم عطنا بحرمة التوراة توراة القلوب في تكميل الفهم وبحرمة الإنجيل إنجلاء الفهم في إنجيل العلوم اللهم عطنا بحرمة الزبور زبور حسناتنا ومن نحو يمين وبحرمة الفرقان فرقا بين الحق والباطل بنور الوحي الأمين اللهم أعطنا بحرمة سائر السحف الصحاح سحفا منشرة يوم النشور وبحرمة آثار سائر الأنبياء آثارا حسنة واصلة إلينا في القبر. اللهم يسرنا بحرمة صاحب الوحي الجبريل فهم الأسرار في الوحي المتين وكفر لنا بحرمة صاحب المطر ميكا إلى مدرار آيتك قبل قطع المتين اللهم يسر لنا بحرمة صاحب الصور إسرافين صورة حسنة يوم ينفخ في الصور وسهل لنا بحرمة قام الروح يزرا قبل قبض الروح بالروح يوم الصيحة من النشور اللهم أعطنا بحرمة سائر الملائكة الكرام ملكوتية في الإخلاص وبحرمة سائر سكان السماوات سلوكا إلى مسالك ملائل أعلى من الحواص Subhāna rabbika rabbil 'izzati 'ammā yasifūn ve selāmun 'alal mursalīn ve elhamdülillāhi rabbil 'ālemīn